فإذا جاء أجلهم لا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحذنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عن هؤلاء